واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اولي الايدي والابصار ان اخلصناهم بخالصه ذكر الدار وانهم عندنا لمن المستفين الاخيار واذكر اسماعيل وليسع وذلك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 وعندهم قاصرات الطرف اتراب هذا ما تعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وان للطاغين لشر مآب جهنم يسلقونها فَبِئْسَ الْمَثْوَى هَذَا فَيَذُوقُهُ حَمِيمٌ وَغَسَقٌ وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ هَذَا فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ مَعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُو النَّارِ قالوا بل انتم لا مرحبا بكم انتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فسده عذابا ضعفا في النار